العباد ويمتحنهم وربنا جل جلاله لما كان النعي على الأمم الذين لم يقع فيهم من ينهون عن فساد تتبع الإجرام وكان الإخبار عن إهلاكهم بأنه ليس ظلما من الله وأنهم لو كانوا مصلحين لما أهلكوا لما كان ذلك كله قد يثير توهم أن تعاصي الأمم عما أراد الله منهم خروج عن القدره الإلهية أعقب ذلك بما يرفع هذا التوهم بأن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعلهم أمة واحدة تفق على الحق مستمر عليه كما أمرهم أن يكونوا ولكن الله سبحانه وتعالى يختبر العباد حتى يجازي كلا على عمله. فقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. أي لو شاء ربك يا محمد لجعل جميع الناس على ملة واحدة. وربنا جل جلاله يقول لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وربنا يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض وكلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وربنا يقول ولو شاء الله لجعله أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعمل فكل إنسان يسأل عن عمله وقال هنا ولا يزالون مختلفين أي ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم ومذاهبهم وآرائهم فالناس يختلفون فربنا جل جلاله يحاسب الجن قال إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وتأمل هنا يقول الأخوة في مركز تفسير إلا من رحمهم الله بالتوفيق للهداية فإنهم لا يختلفون في توحيد الله سبحانه ولذلك الاختبار بالاختلاف خلقهم سبحانه فمنهم شقي وسعيد وتمت كلمة رب ايها الرسول التي قضاها في الأزل بملء جهنم من أتباع الشيطان من الجن والناس اذن مناسبة هذه الآية لما قبلها وهو أنه لما أشعر الاختلاف بأنه اختلاف في الدين وأن معناها العدول عن الحق إلى الباطل لأن الحق لا يقبل التعدد والاختلاف عقب عموم ولا يزالون مختلفين باستثناء من ثبتوا على الدين الحق ولم يخالفوه بقوله تعالى إلا من رحم ربك بمعنى إلا من رحمهم الله فهداهم إلى الإيمان واتباع رسله فإنهم لا يختلفون فيما جاءهم من عندي ربهم قال ولذلك خلقهم أي وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم فخلق قوما للاختلاف والشقاء وقوما للرحمة والسعادة وذلك بحسب ما تقتضيه حكمته عز وجل وربنا قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ومنكم مؤمن وربنا جل جاءه علم ما سيصنعه العباد فكتب ذلك حتى جاء في حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع فلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفق فيها الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فربنا جل جلاله يعلم ما سيعمله العباد وربنا لا يظلم أحدا وتمت كلمة ربك أن جهنم من الجنة والناس أجمعين أي تم امر الله ونفذ قضاؤه بما سبق في علمه أن جهنم بمن يستحقها من الجن والإنس أجمعين نعم ولذلك هذه الآية هي آية عظيمة وتأمل كيف أنها قد جاءت في آخر هذه السورة بعد ذكر عدد من الأمم الذين أهلكهم الله تعالى بسبب أعمالهم فربنا جل جلاله أعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون بعد هذا قال وكل نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وكل خبر نقصه عليك أيها الرسل من أخبار الرسل من قبلك نقصه لنثبت به قلبك على الحق ونقويه وجاءك في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه وجاءت فيها موعظة للكافرين وذكرى للمؤمنين الذين ينتفعون بالذكرى إذا ربنا جل جاهم ما ذكر في هذه السورة من أخبار الأنبياء ما ذكر ذكر الحكمة في ذلك كله فقال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤالك أي ونقص عليك يا محمد كل ما تحتاج إلى معرفته من اخبار الرسل المتقدمين ما نثبت به قلبك فتزداد ايمانا ويقينا وصبرا على تشذيب قومك كما صبر المرسلون من قبل وتزداد صبرا على العمل بالطاعات وتزداد صبرا على المقدورات المؤلمة وجاءك في هذه الحق أي وجاءك يا محمد في هذه السورة الحق الذي لا شك فيه وموعظة وذكرى للمؤمنين أي وجاءك في هذه السورة أيضا موعظة من الله يتعظ بها المؤمنون اذا سمعوا فيها ما نزل بالأمم من العذاب ويحترزون عما أهلكها فتلين قلوبهم لسلوك الحق وتذكير للمؤمنين وربنا جل جلاله قال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وربنا قال وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين ثم قال تعالى وقل للذين لا يؤمنون وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وقل ايها الرسول للذين لا يؤمنون بالله ولا يوحدونه اعملوا على طريقكم في الإعراض عن الحق والصد عنه إنا عاملون على طريقتنا إن عاملون على طريقنا من الثبات عليه والدعوة له والصبر عليه إذا لما يعني دكر الله تعالى الإعدار والإندار والترغيب والترغيب أتبع ذلك بالتهديد والوعيد وايضا فإنه عطف على جملة وجاءك في هذه الحق لأنها لما اشتملت على أن في هذه القصة ذكرى للمؤمنين أمر بأن يخاطب الذين لا يؤمنون بما فيها خطاب الآيث من انتفاعهم بالذكرى الذي لا يعبأ بإعراضهم ولا يصده عن دعوته إلى الحق تألبهم على باطلهم ومقاومتهم الحق فقال وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عامل أي وقل يا محمد للذين لا يقرون بتوحيد الله ولا يصدقون رسالتك اعملوا على طريقتكم وحالتكم التي انتم عليها وهذا تهديد متمكنين من العمل الذي تعملونه انا مستمرون على العمل بمنهجنا الذي امرنا الله به وهذا ايضا امر للنبي على الثبات وعدم المدافع نعم وانتظروا انا منتظرون وترقبوا ما ينزل بنا انا مترقبون ما ينزل بكم وانتظروا انا منتظرون تامل هذا النص أي وانتظروا ما يحل بنا من رحمة الله اللهم ارحمنا يا رب في هذه الساعة وفي جميع الساعات انا منتظرون ما وعدنا الله من عقوبتكم ونصرنا عليكم وهذا كما في حكاية شعيب لقومه حينما قال ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقب اني معكم رقيب ثم قال الله تعالى ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل ولله وحده علم ما غاب في السماوات وما غاب في الارض لا يخفى عليه شيء منه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 ولله غيب السماوات والأرض أي ولله ملك كل ما غاب عن عباده في السماوات والأرض وهو العالم بكل ما فيهما من الخفايا والغيوب وكل شيء من ملكوت السماوات الأرض بيده وإليه المنتهى في كل شيء فينبغي على الانسان أن يرجو الله وحده والنصوص في هذا المعنى كثيرة كما قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور وربنا قال إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعمل وتأمثنا قال وإليه يرجع الأمر كله جميع الأمور لا بد أن ترجع إلى الله أي وإلى الله وحده مرجع كل عامل وعمله فيوجازيهم يوم القيامة على جميع أعمالهم كما قال تعالى ألا إلى الله تصير الأمر فمصير كل شيء إلى الله تعالى قال فاعبده وتوكل عليه أي فاعبد الله وحده يا محمد وفوض إليه جميع امورك واستعمل الله وقلنا بأن الخطاب للنبي هو خطاب للجميع فأنت مخاطب بهذا أخي المسلم الكريم كما أن نبيك مخاطب بهذا وما ربك بغافل عما تعمل ايوا ما ربك يا محمد بغافل عما تعملون من خير وسيجازي كل واحد بعمله طبعا نبينا لا يعمل الشر فالخطاب من خير ومن لنا ام من سلفه فلا يعمل إلا الخير ذكر الاخ هنا قالوا فيما يتعلق من فوائد الايات بيان الحكم من قصص القرآن وهي تثبيت قلب النبي وموعظه للمؤمنين انفراد الله تعالى بعلم الغيب لا يشرك فيه احد ذكروا فائدتين ثم ذهبوا إلى فوائد الامام الى فوائد سوره يوسف وهنا بالامكان نظاف قوله وكل نقص عليك من انباء رسل ما نثبت به فؤادك وجائعك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين يعني في هذه الايه الكريمه أن سماع اخبار الأخيار تقفيه فيه تقوى للعزام، ويعانى على اتباع تلك الاثار لأن النفوس تأنس بالاقتداء وتنشط على الأعمال، وتريد المنافسة لغيرها، ويتأيّد الحق بكثر شواهده وكثرة من قام به. وهنا لما قال مالك لما قال مالك وابو حنيفة رحمهم الله قال سير القوم أحب إلينا من كثير من الفقه. ثانيا في قوله وكل نقص عليك من أنباء, الرسل من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك يعني فيها أيضا الاعتبار انقصص الرسل بما فيها من حسن صبرهم على أمرهم واجتهادهم على دعائهم إلى عبادة الله بالحق وتذكيرهم الخير والشر وما يدعو إليه كل منهما من عاقبة النفع لأجل أن الإنسان يثبت على الحق ثالثا في قوله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدهم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون يعني هذه الآية الكريمة طبعا من, من الآيات التي لها تأثير في قلبي وأنا أكررها كثيرا فهي آية عظيمة دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كليها وجزئيها حاضرها وغائبها لانه اذا احاط علمه بما غاب فهو بما حضر محيط إذ علمه تعالى لا يتفاوت والجمله الثانيه دلت على القدره النافله والمشيئه والجملة الثالثه دلت على الأمر بافراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية والقلبيه والجمله الرابعه دلت على الامر بالتوكل والجمله الخامسه تضمنت التنبيح على المجازات فربنا لا يضيع طاعة مضيع ولا يهمل حال متمرد وهذه الآية تجتمع مع سورة الفاتح في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين رابعا في قوله فاعبده وتوكع عليه يعني أن الإنسان دائما يراقب التوكل فالتوكل لا يصح بغير العبادة والاخذ بالأسباب المستطاعة وإنما يكون بدونهما هذا هو التمني الكاذب والآمال الخادعه كما أن العباده وهي ما يراد به وجه الله من كل عمل لا تكون إلا بالتوكل الذي يكمن به التوحيد اذا صلاح العبد وساعدته في تحقيق معنى اياك نعبد واياك نستعين وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الاصلين في مواضع كثيره من كتابه ولذلك قال عن نبيه الشعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انيب وايضا وتوكل على الحي الذي لا يمت وسبح بحمده وقوله وتبتل إليه تبتيرا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وقال عن إبراهيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إذا هذه الآية الكريمة وجميع آيات القرآن خزائن الله في الأرض فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها كما قال سفيان بن عيينه هذا وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد